بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبدهما على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يوشى السدرة ما يوشى ما زاغ البصر وما قضى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ALAN KUMUN ZAKAR WA LAHU AL-UNSA TA ILKA IDAN QISMATUD DZAA IN HIYA ILLA ASMAAQAN SAMMAYTUMUHA TUM WA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 أذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنفا وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ أكننا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك ما فلظهم من العجب. إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.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 الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أم ما أتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما نتقوا أفرأيت الذي تولى وأعفى قليله وأكذى أعدم هو علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى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 بِالْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أضحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ وعطفة إذا تمنا وأن عليه المشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأطمى وأنه هو رب وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَال ففيك تأخو فرّشها ما رّش فبأي آل ربك تتمر هذا نذر من النذر الأولى أجبت الأجبة